ثبت لدان الذهاب اللي بليع ايال اللي ما يرحم حقه لا يفرح خوي كذا على وجهه بالقدمات وعتاب مسيت راسك سوي وصحت راسك قوي ما مر من لوعة الغرقة يسون الغياب مدها من الحالتين الله الشديد يقوي اللي يخليك في دوام ثلختراب يعيشك يوم ما يطري على الهوظ احيانا يرجعك للماضي وطيش الشباب واحيانا يعرض عليك الواقع الماسود وانا بعد غير تهمليت العرقاف لون جوالي من معجباتي عوي عقلي مزاجيتها ما هي تطرد سراب اما يطول السماء ولا عساه يهود لقلب واحد واحب عشق ملذة وطاب من وجهة فيها لعودها المرتوية الماء يسلبي على كفيها جاب الخطاب لقاش تقول فيها اقول يوي يوي اللي يصرف ان فرعة تطول بالميك تطرق على غيرها في زينها المستوي ريان أنت لك فالطبع في الطبع ذاب لك حضري دو طبع دوي يضحك لها البارد ويكي على هالسحاب وانا على هاته الجادي يضحى وعشوي يلعب الهم والتفكير والاكتئاب والجرح ينزف ورا صدري ويدوية دوي دوية قنابل الباسيج في الانتخابات يا معلش نجادي رئيس الموسم حسبي على البد والفرقه وللعداء في غياب اللي كوبض العين صييرة كوي هذه غرامك. في هوادي خراب والحزن فركانها مفطية وهم يلحق على ما تبقى بعد طول الغياب من قبل لا تبسروا قهوة